كل طعام كان خلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قول أن تنزل الثوراة قل فأتوا بالثوراة فتلوها إن كنتم شادقين فَمَنِ ابْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكذب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَعُلَاءَكَ هُمُ الْوَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ اللَّتِي ذَرَأِهِمْ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَنِعْمَ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَلَّا الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا وَنَحْنُ مُسْتَهَادَا وَمَا اللَّهُ بِعَابِدٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين اعوذ بالله كان خل لبني إسرائيل قال سبحانه الله رب العرش العظيم الله كبلاوينا ايه د سغا قوراء سعي عمران وعاش انه عوقب لاوانيا قال سبحان الله وذي كل طعام طعام لما انت واهل عنا ويه كانوا وحو حاصلن طلال بوها لبني اسرائيل الا ما حرم وحو استحرمن ويه وحرمين ويه اسرائيل نبي يعقوب على نفسه نفسه سوو سو كحرمن ويه من قبل ان تنزل الثورات وقر مرت استحرمي انتظر حراش اوهي والثورات انت ينسودك انكوهر ابو عليه سبحانه وتعالى كل وحاة لها فاتوا بالثورات الثورات اللك عليها فاطلوها اخرية ان كنتم هداتين مصادقين الهي باعه سبحانه وتعالى مجا حرمي واحد انتظر كمذا عضي كنت انتعي لك علي ابو عليه سبحانه وتعالى وحكوتي ان الهي محمد كتاب كالتوراته ويقاته سوى وعلى الله سبحانه وتعالى حرميه انا هين وحقه نبي يعقوب نفسه كه حرميه سلاه المقتير الحمه والله بالتبسير كي ساكفش رقائق الحديث كإمام محمد يا غير كاي مريان لمن وحاوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودها مركزها وحيدها أخر سؤالين ونبي مريان عذك رأينا قرانه بانك السؤالين فقال رسول صلى الله عليه وسلم قدها markaas رسوله balan ka qaaday hadan idin سؤالها jawaabo su'aalaha afarta ma isa aytaan oo wad عيسان hatti hatti ma raa isaan ilahay balan tiesa ma idan ku tahay balan ilahay ba isa ku gareen wada wi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam saalihi markaas ay bilaabeen oo waxay dheen eh wa yulee yaquub oo ina isfaaqo ee isfaaqan way ina ibraahim khaleel ar-rahman mulki shi way intala oo xareen xayay markaas ay lan balan boqore rasuulku qaadis salaalahu سبحانه وتعالى wuxuu yiri muuqteen oo ilaahi subhanahu wa ta'ala git fowrad in kusoo dayay baan ku dhaartay ilaaha samalaya dhulkaan aboreban in ku dhaariye muuqteen oo irqun nasa nimewana nunka wa han khatar ragya dumar ba qudaa oo adiy adu hanun balan oo nasa waxa loogu bixiyay ruuxi wax walbu ka doqaba wax ka soo qabsay wad ilaawsiya waxa hanun khatar uu rasuulkaana u mino baray salaaytaga ruuxa xamahayow oo xun mahayow oo saam kare mahayow xunun adi adu arag xanum qayn ku dhacay gobtiin oo marka habeenkii uu seexan way maalinkii uu habeenkii dareeyay ruuxa xan kare mahayow maalinkii uu roonaan jiray oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nadar u galay oo yee ilaahay waxaan nadar qool galaya in hada iga caafida xanuunkaas aan naftaydu u oo qofna iska xarimo مركازاوتو اهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ابو الجعاهيلك جيل يعاني الجيل الاهي واعافي سبحانه وتعالى ايبك الجيل يعاني الجيل ايو رسول الله صلى الله عليه وسلم توير السحر مسداد الاهي بانك دري وقتنا هاويد كان في وشي وشي وري زي عاش الرباط واي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدهان مخا المها ومره كل نقدا نين a ilmaha araga kasoo mar buu ku noqdaa dhakar ma rawoon gabadha wiil ku noqdaa marka saas uu sallallahu alayhi wa sallam u dhaari horena uu u samada iyo dhulka abuuray in ku dhaariye moobtihiin oo kitaabkiina ila oo ay saqaystaan magbuqriyi haye biya rag wiin ku aadag oo aad dumar qaniyiin kuwa safri oo إنه علمه هو كان يهدى الهوانت بيه يمنير صاق الرئيسه إنه قبر نحوانا علمه هذا هو الرجل هو عداء أو أكاة أي نقص صاق الرئيسه إنه نحوانا يهويل مركزه حيث أن اللهم نعنه فأنا هو أكرم إنه هو أسيده الله صلى الله عليه وسلم في أشي أفراد أي وديان هدانا وحي تعالى أفراد وحيث أنه مره محوظه علمه ama gowarana la uu ihiirno qadama raabi marka saasulalahu sallallahu alayhi wasallam uu yiri boqtiina ilaaydan ku dariyeen mar walba kan soo raayxu waayay soo kormaa kan soo mara, inuu ilmo weey kaanaay daday hooyada biye soo horayaan soo goodeelan kana halkani kaso ee marka ayoo elmo el rahimka ismuu yadan labada mane minna halkana ka sababayaan min halkaas markay soo imaanayaan marka ciir rahimka ku soo horeeyay ayoo elmo oo ka yana marka saw hayden ciigu damaysaa marka noo hartay balantana wasabi tan weeyti kala baxayday ama aan kugu beeyin lahayn ama xagga malaa'ikta mid weeri we adiga ayaa ulihi وحاولوا هي أها جيفيل. المكان جواب ذاك عدونا من الملاك تهدرا كرستكمي. واكرر لقد يوم كات على بد كأنه وحبوه هذا كا الد ميكائيل اللي هي لهير ورعب قي الحرس أي كان وقراع لهين. لكن هذا الجيفيل بمروري هو وحي جي كأنه وعده وكان جوا دهان. واكرر المكان صور صل الله عليه وسلم يكون بيني. مركبوا حاولوا هي نصيحة نحول نمنك يهودا أي سابتة كسرتكتي أو إله سبحانه وتعالى وشجع نبي الله يعقوب وقحر رماي مجنون وغيره من شهادة حلال بيوهيد إلا واحد استوى استحر رماي أوهيلك الجير يعاني الجيل موجين الله وشوية خلطة عامي هي طعام كلي كان وشوهها طعام خاص إلا انحرال بيوها لبني إسرائيل إلا ما حرم وشوف استحر يعاني إسراء على نفسه وقحر هو سيري بكجيلا يعاني من قبل أن تنزل نبي الله موسى إياه يعقوب يعقوب بها هره شوح بغنه من قبل أن تنزل ثورات وحول النبي الله يعقوب الكحر إن ما يشيري بكجيلا يعاني يسا كتابك ثورات أنت السودة قل وحاسر هذا الإله يبقى إياه والنجحر ما يبقى إليه إلهي نكما حريمه نبي عقوبة الكحر ونظر كاسو الغلوي هذا سنوكا الى عافظه وانشك الديني قلوا هاتا تاتوا بالتوراة التوراة, التوراة كان فاطلوها اخرى ان كنوا مسادقين ان التوراة الهي كحر ما يجيينه ان الله يعقوب الكحر ونصح حرام للغلق كتابكا لك علي وعضيه انتي انتهي اخرى فمن افتر امر روحي ابورتاء بين على الله الهي روحي كو ابورتاء الكذبة بان من بعد ذلك انتو صاحقوا عضاكذب أنتم حق عد الله يرضي إلهي بين قو أورثه ورسان إلهي حرمين لها إلهي بأنما جحرميه فولائك مظالمون خواصي وجعلوا علي سبحانه وتعالى إلهي بين كسامي وإلهي وينه أن كحشونا كبن فمن افترى رث على الله إلهي يشى سأل كذبا بين من بعد ذلك أنتم حق وعد الله كذب فولائك مظالمون قل وحاتر هذا صدق الله إلهي ذنبه الشاكي وإلهي سبه الشاكي يا حبيتله وإلهي كمحر جميلة يا ابني اتلاعيها هي اللي بتجيه جيلي يا عانيها الجيلة نبي الله عقوب بأنك سكح الرميب نصاس وكحر قل وحاته صدق الله إلهي ذنبه الشاكي فاتبه روح راعة ملة إبراهيم إبراهيم دينتي سراعة حنفا حاله يا نبي الله إبراهيم من حقا قولي يا خباب باطل كالا وما كان كمن ماهن والنبي إبراهيم من المشركين يهودنا ماهن نصارى ماهن مشركين كان خميس ولكن كان حنيف مسلم بوا إن أول بيت جرى كي ور جرى جاث ووضع لوسودج للناس يتذكر للذي وجري ببكى طمك كويل مباركا حارويا من البركات وهذا حارويا هانون يع بركويا هانون يو قهانون wa usige cala lil aalamiina aalam ka qodan ayu alla subhanahu wa ta'ala aalam ka qodan buu yahay barad aalam ka qodan buu yahay ee haanoon garmaanta muslimiin wa baraka uu yahay hatta aws tiisi wa baraka darteed aan nooga in la goyo aws ka haram ka tabahay geed ka ka baahay wehen nafriga iska dhaaf shimbi مركاسا ساسو باركاو ويه عالم كولي مرك ان أول بيت وضع للناس وعباده تن غير عباده إلهي سبحانه وتعالى وام غين لو دسو وادون كان لا درتاغي وخا هو ريب عليه سبحانه وتعالى كعبروا يا بالصي نقول له إبراهيم يا ويلك اسمائيل ايا بالصي تشا صحيحه الواجب تاع احاديث لا يصدق إبراهيم نقول له إبراهيم وحان جاء نقول له ادم وقت si على la لكن laakiin لها saxdaha waxaa dhisay oo hadii caasiya kusaaratay nabuu ilaibraahim iyo naash madagaala ahayn oo iska badiya oo udla umdhiya lahayn waxba lahayn si hadii ka dheer ee mutafaq ah ayuu nabuu ilaibraahim kaanay haajara iyo wiilkiisa ismaaciil halkaasoo ilaahay marku kacdegay ay u sala saartay ciilka oo ka jibriil baaqday ciilka dadnim قولي يا إسحاق بس أنا هو كحديث كثري عادله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاوره مركب قولي عباده برت اللورد الصعيد أو قولي سبحانه وتعالى حجسين لجس لو واجبي على توافل وعده يستوي عبادة نقول جها عد جانا هين أو بدون كرخ كustomيشن الجواج وهو حجس مجهز ثانية يا قبلك قولي قولي واكان مطفي يلعب بكرة مع ما يال من اول بيت وضع للناس للعباده كنا لو دسيو غري له ادون كان لا دتاغي اله دجي تيغه ريه ددك لو دجي علاه لو دجي واللذي غري بي بكه سمكه كيالي مباركان حاله هو هي واكعبده هودن حاله ويا بركه سان شغنه حتى اوسكي كان لا تهاوي بركه ادبته هودن للعالمين حن بويا عالم كوغارمان مسلمين فيه ايات البينات اي ذا مقام ابراهيم بافسوني اي تاعذو بدل كيه ايات مقام ابراهيم اي تاعذو حد كمث علاماتك عبد وابراهيم مكان استاجي نبي الله ابراهيم دورمها مشو استاغه جلنجرته بغاشي وكدته مركو بيت دثيه او حوا قر نقدى سفري في راتي ذا درب كيه مقام ابراهيم وقت gowar ka awood ku dhaganaan saas de dhagax wuxuu ah uu ku koray laakiin waa laga soo diriyay اللي ruuxa arkayama wax yar حاجة laga yaalin laga يا oo يا soo عمر ربي الله sharxa uu ka soo taga yana saayelay Umar rabbiye allah nahu markay dadkii badteen oo wax ka soo helen ganacsigaan lagu tikayay sanad markaa la dabaaqay لديه يسيه فرشنتي سفرات يقريبتي سويا ويبقى فيها له ماركسة عايضنا بار مؤهاء الهي كان سبحانه وتعالى سيه الله قرطه هو oo أودية الله قرطه وقلقا انو نبيله ابراهيم عباب الله رسادتك الله رسي الله قرطه أي عربي سبحانه وتعالى فريسي أيو قرر يا باي ويقا بقاسنى بسه و المساء في وحاقسوا قن وبيكاسكع الله قرر يقولي بقر آيات آياده علامته بينات عالعاده مقامه جراهيه ويآي الله عاده وما كانوا يستعجيسي ملكه لسه كعبادة كوريه وجلن جرف الدوحة وقدك طيب هيا فريسي وليكو يألمه ومن رح يدخله قلع بيت تاس كان آمين بون غني عبصانه هاي إذا كعبصانه يمان حدين مربعه ماشا قلعه عليه سبحانه ولله إلهي وسويلاه ما في له جورجى يين عباد الله رضى يينو يا إلهي سبحانه وتعالى ثانونه ويا إنه بارك له إنه خيرات بدلله ما في له صوره أي الله وسويلي ولله إلهي وسويلاه على الناس سدته وسكرة واجد صهر سجل بيتي بيتك إن الله قصد وبواجب أهو اللي قاله وماشى اللوتو كالصاعره ولقود ضواقه وإله اللي قسر دواده وأجر كاتلالبنا يا رسولكو الشيخ صلى الله عليه وسلم لقاهره من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يبصو فجع من كيوم الولدة أمو وحديث مثفتهو روحي هالك هذا وإذ كإلالية السيدة رب الشيخ رفصتك إيا فصتك جماعة إيا كأي شكينتي في واحد روحي ثمينا روحه فسق هذا كهذا كي في يفعل فيها كلي وإلا كعب صلوا لو رأيتم هالكاجيوه رسول الله رحديت كمتفقها الآيات في القرآن كها أو قراءها وحول يقسطون الله إستوى الله ميرامان كويدي كسب بحيو الحديث كله متفقها رسول والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة صنا ومستفوي حجك مبرور كها مرة وحقرأ أبى المرة إلا الجناين وإلهي الروح قريموه فبايل بدن إيو أجس ترب بدن إيو حتى إنه فقر الروح كهرو فقر مركزه موجود بما يعذل ويبقون نقطة إسرائيلي أو كل نقطة ويا رسول الله ورسالة ديني قي فقر جوا روضة عليها سدة قشن كبير في روضة دوفين كسدة برتق وقشن فقر حاج يعمرض سادات برسولك أذت قوبي وحويل dad deg dega xooyada ay ku waajibeyo amr gaar ah oo hal marke leh waa fadhiga Ilaahay subxana wa ta'ala waxa kale samayso adiga ku noqoto waa ajir talab wey iyo fadhni iyo ilaahay subxana wa ta'ala sunna wey salaad iyo sunno leedho laakin hal marke waadee kartaa inaad xamantu soo toosay lagaa gooyay oo lagu ku gooyay warume marka waxa soo deer inay waran haystaani iyo Rasul u degdeg raaji sadax markaa uu oraystay ilaahay uu qasiyo waad halka ku aadi karto sahay oo halkaas ka soo noqon kartaa bashaar lahayd intaalka macan على ay waxa haystaan arhaysto waxa waajiga kugu aha intaada على الناس عالم ناسيدت كدسوول حج البيت بيت هنا يق مر من طرق ولهي كرهي او واجب او كيهي وارتقن اركان الاسلام كاسلي يقاين شنته من طرق ولهي كرهي او واجب كيهي او ولهي بيت حج السليل والدوت شلا لو بدل ينيه اما احاديث انك سب ضمانت او بدل كود سنه كوا سنه كوا لاشيهينا الرسول كايولي انو يي وازاد والراحق واروه لمده هيتوي واساهيو جادي ay rasuul sallallahu alayhi wa sallambaa ayay ilaayda weel wayna sahaynaa aysta هاي naaysta هاي ewa wala salaaska لا laakin wayna aysta saayid ku gariin leh oo kaasu cilin leh iyo adan reer raadahay wixii inta ay ku sii nooran lahayn inta aad ka maqan markaa dhamaadada ilaahay baa riday qoray oo waa dhaqaaleysa oo kowa u shaqaynay salaanka hore uu u shaqay ee way inta aad maqantay keliya كو واجبها لي من هو الحجيو فإن الله غني عن العالمين إله الروح ومضى هذا هذا الحجيو إذا سبحانه وتعالى واجب في سبب ذنو إذا هذا حجك سحجره فإنه حجك إلهكم ومضى عنه هذا إله أبهان إله در عاصره هذا أبه وحد يلي إله محمد سبحانه وتعالى نحجر إله واغني ويعذو بانه يا إيمانه سعدت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعوده جل يوحان هميه إنه نضدره و ركسه إصداء عليه و نحجيه أنه جزيقه قروه يهودي نسران كالك مركزه و حقوقه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ساسو رضي الله عنه سنة تسنة واسه ويا أكارت عمر رضي الله عنه وحاس إسلام ما هاي وحاندوانيه أنه جزيه اللذي طهن ساسا نهمي عاليا ساسو كالب اللي يجري أود لها أن حجهن أيو اللي يجري حد يهوديا أو نسر مسلمي ام يهودها قد انتم يهودان او غلاين يا نصارى يا دمو او غلاو كو ايسلمي يحيي ساسو الله عز وجل مركر روحه الى اي كو واجهيه وها ربا سي او ثواب ليس له لي جزاء الى الجنه تجع من ذنوبك يوم ولدت ام فاذن ادون كاري هير ميشالن تاوتو كته ماين والبعض يهابين والبعض شانجر اداب تو اركيساو ددكا تادوا مسو اركيساو لولك رسولك صلى الله عليه وسلم واللغاة لغاية الصوار كيساو ما سالك رسولك الله حدد أود لغاية الصوار كيساو منبر كيسي يوكى ليروضني في الصوار كيساو رسولك الله عليه وسلم سفرك فيه ويحي لولك ناشي عصد أركيس مسلمين انت لطر عجب الصوار كيسا وحاوهي فائدين قالت ربضانه منافع بقصة لنصدر من سورة الحج الله الكشرة سبحانه وتعالى قالت ربضانه لكو بكانون ولله على الناس في جلب البيت من استدعى اليه سبيلا وان كفر فاين له غني عن العان قل وحات هي الكتاب كون كتاب اللي في لما لو ما تكفرونا بآيات الله ايدهها الاله والله للهنا الشهيد وهو مركيه او حادي هي او على ما تفعلوا واحد سمي نفسه وتسمعوا قد الفاتله اياتك سوف افرس هذا رب سبحانه وتعالى كتابك سوف افرس محاروسي يحب سبحانه وتعالى بلن كي ينكه على الناس فما يستنادوا من لا يؤمن ويدن الله ورسالات فاتك سأقرن إنسان سأصلي سبحانه ياهل يا الكتاب يقول ياهل يا الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد عالم ما تعمر إلى يوحاد وجوجب ومرق وحق الطوين إنسان ما ألقى لك لما إنسان ما لقيت لك إنسان بروحات ياهل يا الكتاب لما تسدون انتعلمكو آياتك وكفران هذانا محاضاتك وجود دين إسحنة دجور يستاج دك وجود التاجنتين عن سبيل الدين ت إلهي وأكون صوم مرة درست جنفهر هذا سبحانه وتعالى ومنها وقال وقرأ الكتاب ما كتاب آمن بالذي أنزل عليه الذين آمن وجهن وقفوا آخر وهذا سبحانه وتعالى ومنها ال وقرأ ضعيفة ما كتاب آمن بالذي أنزل عليه الذين وقفوا سبحانه وتعالى ومنها في وقرأ ما قالو خير هات قيال كتاب لما تسدون وليدكم هذا الالهي كتابه كيفي رسول تي بينسين ما ددك استفراخ قادان حداك اوق دي لما تسدون ما حداك اوق تاغنتين او عن سمي دينته من حد ديشان تسدوا سوينتان امنت بهي دينته يا كتابك تبغونها يدينك او رادين او طلبيه دينتي هي ودا ان لا قادك walaqay ku aqaysaan oo wakaad ka shakiisan waxa سبحانه وتعالى wa ta'ala yidhi daraskoo istaagaysaa wa antum shaahadaa idinkoo marag ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaab fi sii yuu y rasul fi sii yuu inu haqqiyik idinkoo sha'ab haddana dadku oo istaagaysaan oo deynta Ilaahay قولي أهل الكتاب لما تصدون عن سبيله أحد وقاؤوا لسانه وذقون الجُثة لسانه سان. وذقون من على لسانه ضجة عن س من خر حتى جهر السال لسانه وذقون ديل لسانه سبحانه وتعالى بنت اسمع منكم أي تبغونها إذن قاط ربط البيددين ترى بالإسلام كه إهو جن وأنتم شهداء والحق أنتم شهداء أتين إنه حقيك ودين إلهي أو رسول إلهي إذنكم من خاتك وملله إلهي ما نبغاثين ونحن تعمروا إلهي ما إلهي سنة واحد سمينة سنة يا, يا أيها الذين آمنوا إلهي يا رسولك ذكروا منيو إن تطيعوا حضارها تعطيها فريقا إمان كاسو إلهي نغور هو إمركاس الحضانات لا نعسين إياه إن تطيعوا حضارها تعطيها فريقا كوه هو الذين كون يكمضها هو طول كتاب الذي سيدي يردوكم وإذن عينيان بعد إيمانكم إيمانكم اللي كذبوا حيثين عينيان كاسرين القالب لك وقت هذا كتاب السوداء قال النولا wixii ay iyagu dhalayn wayan gaalay soomaalow marayn kulli qof gaalay soomaali marka gaalooda oo ganeysan tamam kedeen ku cilayaan muuse subhana allah iyo inta oo ajaibsii istarafaadeeda oo shakeysanay oo ay diin ka shakeysanay oo qalbad oo mid yahay marka soo nolamayn markaas wiilyar oo yahoodi ka mid ah oo la gareen ayo amar soo siiyay wuxuu yidhi in dadka dhasho xusuusiyo ubax waan ma isku baabeen waan saar oo rasuulka hijriga isna wax badan رسول الله alayhi wa sallam ayya ma qara'a wa markiba soo dhaq galay oo la hadlay oo wuxuu ii abdi da'wul jahiyya tii wana beena gurti wa markii jahiligaad ku noqonaysan iyo u dhilaysu gu yeelan jiray oo ya reer heer heer heer aanu indha haajjo daxu ha faayna ha muntana adi ad barasulku waa haye حذار على الأعلام فريقا كوف ومن الذين اوطوا كتاب فو الكتاب الذي هي يردّون ويدنعين بعد ايمانكم إيمان كي نكذب أنت المؤمنين نقتين كذب وحين عينك آخرين الجالس وكيف وأليسوا حيا بسذاب تطوفون أقفرنا إنسان وأنتم إلينكم تطلع لآخر يوم عليكم بشين آيات الله آيات كلاه وفيكم والحال هذا فيكم تحدينا ويا رسول ورساد أقفرنا إنسان حرب صايب ومن روحه يعتصم قبصا بالله دين تأله تا روحه كده لو كتاب قي السنة روحه قبصا فقد هدية والهنويا روحه إلى صراط مستقيم بالوجهين جب الوجهين توصنو عن لح لحن إلا جناده الجريم نصرنا صلى الله عليه وسلم في فإن هذا الكتاب طرقوه بيدي الله وطرقوه بأيديكم فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكت به أبداً وحديث عن الرسول صل الله عليه رحمه الله بين الرحمن الله كُفر كتاب جزء الصريح الجان الصغير الرسول صل بالشاعر يستوي كتاب طرف إلهي باهي طرفنا إلين تعيق قا الله المحفوظ كقصون تسي الله المحفوظ إلهي قايبنا واتنا مصا حست إلين كُفرن تعيق قلب إلين كُجت تعيق روح البين تودونها ودناتها روح يا الله ما رأينا قلب يجس القرآن كأمر نادو وابغور خلاوي وخيره ورسول فشهدن فارضه وحقران بقلب ووجده وسبع قوانين. رسول صلى الله عليه وسلم ركى سرته بادي وبيسان ما هلك سمي سان وعرفين ودينك كام هاي ودمك نباتين كدر مايس انت الكتاب تحسسان وريجين ورسول صلى الله عليه وسلم ركى الله سبحانه وفده وكتابه كشريجاء وعلبه وكيف تكفرون ويا بيوم أما سيالا تكفونا وقفناه الثان وأنتم والحال أنتو بدين كتطل على عليكم جوشنا آيات الله وفيكم رسوله ورسول كيسين عبدالله انكم تحجروا رسولك وين يحتاجون فأنت وحيدين الشاق اليو وخارك اذن كتب سين اليو وإلهي سبحانه وتعالى ودحني من ياريو ومن يعطصن فرحي قبص الله بالله إلهي فرحي قبص الله بالدين كتابك الروحي الكودة قال وصال رسولك الشيخ قال ما لا استمج من الله ميون إلا جنة أفقروا وما يعجثم بالله فقد هدى إلى صراط المستقيم وحالروح على التصميم وحالك الله صار وضغي التصميم الجنة الوغي ليوي يا أيها الذين آمنوا فقل الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الذين آمنوا ذاتك إلهي جميع آية نولي وصابت لسوا عظام إلهي يا رسولك يا كتابك ذاتك ميون إتقل الله حق حقه ولا سبحانه وتعالى شد باب وقب سبحانه وتعالى ولا تموتنها دمننا إلا والحال مويين أنتم انكم مسلمون اسلام دين واضمن الانسان مري اسلام ما قضته الله سبحانه وتعالى اين يمالن بال كتاب خساو دغنات اين يمالن با اسلام خساو دغنات heeri marimba suno warso qoraa kooyaanaysha geedii goor bimay haym bay kooyaanays malam bay kooyaanays safar bay kooyaanays mid nagale bay kooyaanays xaal ka soo dhacjis waqti ka soo dhacjis shika soo tahay adad buqtay adad أيوا عليه سبحانه ورا تموتون إلى وانتو واعتصموا كدة فهو قبس الله لحبل الله حرق له وكتاب كجميعا منتم هذا مسلمين توم لايات كلوا واستغفتن ساجن بقصة عظامه أو لكن الدجاج لكنه عمدك إسلام قدم به سبحانه صيام لحبل الله حرق له قبس الله لحرق وحلو بعرايا ده قول ده ده كلش وين حرق قصصه هذا كلش وين حرق قصصه ذا اوه صاب ويهيو واعتصموا بكلك بحبل الله حرق الهي جميعا ضمان في كتاب كاللهي كلك ولا تفرقها كالتاقين ابو الله سبحانه وتعالى وحي إذن كيففت إلسان وحاك كوكاها كالتاقو هذا الخلاكتان اوه اسنعذان اوه كالتاكتان خلاص قال وعيب جهديو الإسلام كان واجبتي سمالا قاسو حتى إلهي حقيسة كالتاقين إياو ونشر إلهي كقاضي مارك الله السلافو أقول ترى الدين تناوقد ما نيسو. نصره رسول الله صلى الله عليه هي الحالقة وفساد ذات البين هي الحالقة عليه امام البخاري. أعلمك كريم أبو داود سنة صحيحة. دا لا لا حول ولا فساد. السعر الله كرته وحير تنبه رسوله. مرقس رسوله لا أقوله حلقه فاس. ما له حمه والدين توحير ما يسوه. مرقس ولا تنزع فتفشل شلوا وتنبريا. مرقس قال الكافئ walaal baagaar loo jeeyay iyo waxad ka wog laga faa'islaamka ay ku jabaan ilaahayna nasr waddul qadir waxa ka ah khilaaf haddii waxa kala daldu luganahay ku jabaan kana kan kan رسول ka salaasoo خلاص إلهي ilaahay qarsoodi ku bahi waxa islaamka dibaato ku dhacayoo gaal kuna waxa uu dadka xawa yaradeen hadday mar mid iyo isagu dhagayno kanon bunyaan marsus ay yihiin وَأَفَسُمُوا بِلَحَبِيدَهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا هكا لات تقدم هاي الثلاثين واذكروا بقصة فالحصوصا نعمة الله نعمة الإلهي وعليكم دوشي نوية يا إسلام إنكالي يضا إسلام كثير إلهي سبحانه وتعالى أنساء الكتب لكي إن نقرأ وإن الله حضيان وإيآيات ولي نجد نعمة الإلهية دفك يا إذن كالدوي هو إذن وللي وكتابك إذن كول إليه ورسول كالرنينتي إذن كول إليه وهل وضك إليه إذن مريل الله سبحانه واذكروا الحصوصة نعمة الله النعمة الإلهي عليكم هدوش يميلي إذ وقتك الحصوصة كنتم على هيدان أعداء علم فألف إلهي وسكاني بين قلوبكم قلوبك إنه إلهي سكانه إسرده وي فأصبحت محنقتان بنعمة الله بنعمة الله النعيزة صابت هذا أخوانه ولا لو ولا لا تكون ن waa ka sadil lab dhuyu ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka islaam ku baa isu keenay iimaanka ka baa isu keen qitaab ka baa isu dadka ilaahay isu keenay kala cayrina rubbilaahi subhanahu wa ta'ala qulu billaahi isu keenay kala bilin kala cayrinin wa kuntum hala haidan ala قال الله إليه سبحانه وتعالى لمشهدك كريئة أي باهرة طيب أنت إلا من أيام مرتب حصوصا أن نعنى هذا إلهي سبحانه وتعالى فأنقذكم إلهي إذن كبد بأذن منها النار تأبطر كذلك تاجني إليه كذلك الساسو الله إلهي وعضينا يا اللهكم إذنك در في الآيات آيدي سو ساسو الدين دين دي إن قوعدنا دي. آيات إن قوعدنا إلا عليكم تهتدون لكي تصدها نمتانا وضله قادناه وإسلام كونج على يقول لك تان و لو أنفقت ماتل هذه الجميع ما ألفت بين قلوبه محق سكانه حتى يخصولك أنا يقول الدنيا ضد إله انتو قصي أبقى إذن له ما ضدك سكانتين ولكن الله ألف بينه إله انه سكان كتاب قائل إيمانك إي إسلامك بعد ذلك إجعري سيوم ما ضدك أنه عاصر ريحي كالقاية لعنبها قد عيك إله ابو كفك أنا يخلطقنا وعذب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤمن شونا هو حريف إن دادك ليسوكا صاد أكتبو أجل بدنا هل هي روح الددك يا سوكا اللي هي الدد بضاني واحد دون هالنغضاني روح يا سوكا رسول كو حوش عليه وصحيح عقيم هل هي أجل كالسلاة عن ابنه كالسومك كالذكادة كان متكوى متكون يا رسول صلى الله روح الددك إسكالة تاكي يسوكا يا نول وصولوا المغضي له على شفا حفرة قد تركي ولا هيدن قد كسرنا نار النار بالطرق اتقنيني فأنا كذا كمنها إلى النار تأثرك اتقنيني ورد ما شاءك ليه إذن كارسنا إلى يبين كبد بالي كذلك ساسوا كما بينا هذه الآيات آيات إلى يقعدوا يبين الله وإله عبدي الله لكم ليجعل لكم جن كذبتني آيات علىكم تهدد وارثا منكم الذين حاجين ثم كح يدعون إلى الخير خير فويا رود ذات قدر لجوه هليل لكن dadku is khilaafiya fiisqiban nacay munkar baad dhahay deynti Ilaahay oo lagu calan kitaalka oo lagu wad qabsan in baad dhayso waa ku islaam khaa marka maxaa dadkiin lagu hagaajin kara oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu salaaban kara oo Ilaahay maxaayisiisa iyo naxrigiisa lagu heli kara in macruuf qala isfarow oo shaydaanka kuwa raaci aan laga tagin shaydaanka laga soo reebow kuwa naarta qarka kabe قوة حسق للسماء رجع إله سبحانه وتعالى جب إنه حج كل ما الدونسك إسلام كقاب صافكم من قرن وأنزلوا الدين وارتكونها أهل أوهلها منكم الذين حجنا أممهم قاعوا يدعونا ذات أهوية إلى الخير الخير خير وينملون فري بالمعروف معروف كفري وينهون كرري ويرضعين من كري وينضد نوع سلمن كري وأورايك قوة سدا يرى شقرا قصي هم يجو المفلحون هو اللي بيني جنات جري علمنا فلاه وحوي واروح وحيل الثبيق وجنها هري وحيل الجب قيئ والنار أنا كبد بارد إلهي وصوب بلن قارد شو حضرت معروف فرائع مكرك الرياء إصلاح خير كذبت قوية شيطانه كسر الرياء إلهي سبحانه وتعالى حقي ذات وسط عليا وضلا عليه وسلم ذاك كلد على هنا مران وجن الجران روح أسق لبانه ومطلوب كي سهرف وحيل الريان هري أيه ولا تكون هالنقني كل الذين ساقوا كر تفرقوا كرتري واختلفوا الصلافية هوذي النصارى أوكاله عن نقنين من بعد ما جاءهم والبينات تنتي آياتك ويجي ما الدين وإلهي كتابك ويسر الزجيي ورسولك أصول دري كوي كالتغير وكاله عن نقنين أبو ألي سبحانه وتعالى تهين ومدى نبيه لينحنا صلى الله عليه وسلم وأولئك اللهم عذاب عظيم الدنيا آخروا ضدكا كالتغير الصلافية وكا وحيلين عذاب الدنيا من آخر الله ندون كأنه وفوريا أو وبيعيا أو وجبيا أو قال أنت لق لقطة مرحكة لا حياسة أو دلويا أخذنا إليه عكس الحومي الأول مودين تودي بعد ما رأيتموه مودين لان نلاقي وقتا كور ولا تكونوا هالناقنين كل الذين سرقوا وكلا تفرقوا كلا تغيت واخترفوا إسخلافي من بعد ما جاءهم البيان انت, وي انت, انت, انت آيات وين مدن إنذ الكتاب كن وسائل إنذ حيا لور كيف تكفرون وأنتن تلعلقون على الله وينكم كتابك سيدي اندخيال او رسولك صلى الله عليه وسلم حتى حتى إذا نجوا سندريسه واضحت هي او ودوو ايدين فلي لاي او ههين يمان عن كاراين الله سبحانه وتعالى خلافة لهم في شخلافه و اولائكم ضل على من فوق الخلافة او كلى تكاي عذاب عظيم عليه يوم مالا بي على تبيض اي عبدان وجوده وضد المؤمنين توجيه له وتسوده أي مذابن وجود وتجاله الكفار في وجياله تيجي لهودي فعمل الدين قوي يسودت أي مذابته وجوه وتجالكم ومن عاصي لا يكفر جا ينهاق مذابي يقال له حلق أكفرتم ما كفرت بعد إيمانكم أنتم المؤمنين هيدان كذب فذوقه درامية العذاب العذاب درامية بما كنتم تكفرون كفرت يا الكفران سابقاً السابق كفركم علم قدر إحساس الغرابة. وامل لدينا قوي اذ يقدر اي عادات وجود او ايمانك يتقوى الى الهك سبحانه وتعالى طاعته وجوده في يد او هو وجه استماع قيامته الى اله سبحانه وتعالى هو السيد ففي رحمه الله ينحرف الى الله تحل فيها الله او جنان اي قواريات هو سبحانه وتعالى تلك الله تعالى إله يا اذا غيث اخرته اي وكا قامت ايلها سا اوغ ناعاناي وحول بسع وورماي وايده الهي نفلها ونخنين إن الدنوي لاي محمد او دشا بالحق حالي بابين وها ايات وحقيقه وما الله الهي ما يريد بذل دونا ظلما ظلم الهي لمن العالم الهي باكن زين ان وحظلميو الهي سبحانه وتعالى ظلمني لا دون ما خير بين لا دون رب سبحانه وتعالى الدنيا ما في السماوات مخلوق السماء وما في العرب مخلوق أبللكم إلهي وأسكاله وإلى الله ربّ حاجة ترجع الأمور والوّلعين أيّه إلهي مركو إن أبوهر ومع أول سبحانه وتعالى ذكر الإسلام كان هناك حل نغلام رب سبحانه وتعالى قدرك سوفيه أيّه قدر سبحانه وتعالى في المحاق إلهي السبب مخلوقه ما ملكه لا أبو رقه لا حباه ذوله تصرب قه لا إلهي يسالك السم علينا سوف الظالم ومع أوله كنتم حقها كان هدفين ومر النبي لانحدار خير أمم وخير بمن ومر في أخرج الله صار إلى الناس لا لا تكردك أوحى ببلا أو خير بلا وإله يوجه ليه يباتين وسير رسول كان شجع أي جناد جاية يوالي حسابين لا تأذكربلا تضباط كن أو هلك الرعى الأركب وتضباط كن أي كل ما يين باجناد غير حسابي ولا علاج قال يوي رسول الله وحديث صحيح بلا بلا بلا أي حديث أذكربلا إلهي سبحانه وتعالى هو هلك الجاره هينا حساب لعن جناه كوجل لكن شق ربه سورة سورة الواسفين هم هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يكتبون وع الله يتوكرون سورة سورة ودد يمن كذاك الجارين ودد أدي أدو السريون ودد سورة بسم الله تعالى كتابه وففر فرطواه وكتابك كل دقيم وهو جانك دكتوي أو كتاب الحق هو مرك على سبحانه وتعالى وحول كنتم محددين هداك ومدد النبي لا يمحون الدين سينذين ويا النذرة إلهه و سبحانه وتعالى عم بيادا كفر فضلك س الكتاب فين خير الكتب السور فين ويا خير الرسل أي أنتم كنتم خير الأمم خير الأمم كنتم خير أممتم أممتي وخير بنائبة أهل تنبؤلي ومدداس وخرجت لآسوس فارين الناس نطق الله صارين ما يذكر خيرك وشياجان وحجال شرك وجد جان إلهي سبحانه وتعالى الطاهرة تأمرون وحاطقون نقتان ومتى وخار بنضي تأمرون وارث فرتان بالمعروف معروف خيرك اسفرتان وتنهون عين منكر شركنا واسكر ربتان وتؤمنون بالله إلهي وصرومايسان ولو آمن حضيكم من الله عين أهل الكتاب لا كانوا نقول تاسي عقمن تاس الله بلى الله منوح الكتاب كميدع المؤمنون هوا يرادان واكثرهم لكن سيببين الفاسقون و هذا الهي كوكف ريو تعيسي قبحي عمر من خطاب رضي الله عنه بأساوه من بركة سارة اياو الحقيري جي والروح الرابع انو النغضة و ضدك كانوا الله الهي شرد ريسيو مركزوا عيدان خيريو كنتم خير عموتين تأمرون بالمعروف مركز دان معروفك اسفروا وهمونك لفهي بواي qaadash ka in shaaydaan ku dootsay wax loo sheegay oo ilaahay subxanahu wa ta'ala khayrka dadka ee lagaatii waay dadkii oo dhan sheeydaan ba isku raacayaan adigana waa biyo ka badan way ku qaataan walaa u qaadaan iyo islaam keenay dad waxa ka wa ta'ala كيف ضد بنا وتبذرين كذا وكذا دوليني إلهي سبحانه وتعالى سهل جئي عليه أحد كسبنا إسراه بلنت إلهي سبحانه وتعالى وهو من المفلحون مركب واحد أمم آخر بنو السين على وسويه سامرون بالعشرة يعملون بالمعروف وتنون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن حضي رمين عهل الكتاب لكان حضي كتابك اي رسولك رمين لها هيا لك لكان وحضي النقل لها ايمانك خيرا لهم منهم محكمين الكتاب على المؤمنون واكثرهم الفاسقون لكن سيبريه وقاله عليه سبحانه وتعالى ايمانك يذكر على المؤمنين تويريه مركز سبحانه وتعالى وين اروه رمين شرق يكيتك اي نرى حرامك سلحب عن أن سلمة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامك قرق أجل إسرائيا صحاوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إله الكتابك الرؤية وكتابك إله قوييه ورسولك يقوله أي أسبابين جاءتوا صحينا نوليك الشرق والإنجاه بلن بحب ناشر يا سمحانه وتعالى ليضروكم إذن قبل المهيان جارضوا إلا آذن وحيا المهيان وحيا إذن جيستانوا الرباط ساعة ووحيا وغارما كتابك الكود الجن wa atasan ba amr ka marke la qaad dhabaatan gaalka ka soo gaaraysa waa yaraanaysaa kayd kul horto badayn oo ilaahi ba kitaabkiisa subhanahu wa ta'ala in badan ka waramayn oo ka arday kitaabkiisa ku yiri wa ay ummareeyaan soo ahaalay mid buuraha dhaqajoon oo buuraha dabiiye yiisoo inta barke leeyahay ma weesh sabdigii weyna u rahay kaydkan wuxuu ahaado saasu ahaalay way kaana makuun le tizula mino buuraha miday laguu shubmo makriboodo ah waxa inta leeka haddana ilaahay subhanahu wa oo kitaabka la oo quluubta la isoo oo furqad la waa cadaab لا جثو جالو وإله سبحانه وتعالى, إلا إلا وتعالى حد جس اللهو دجوز شهابين أخرق إلهي صلاه وبلن قاضي وين يضربكم إلا أذن إلا قليلا وحير ميّن وحكي الجرسين ميّن بارس سبحانه وتعالى وين يقاتلوكم وبلن لبظ إلهي بس هذا إذا لبظ قال لمن ولد قالن ثان يو اللوك الأدارة طوقي نيجي إلهي بارس سبحانه وتعالى جبيني سنوقي في قلوب الذين ساسر كفر الرع إلهي بنت أرجع كنت وربي عراني وين يقاتلوكم هذا إذا الله الدراء يورلوكم dabarka دبر كي يجي لنا يوم دبر كي يجي في عنا سلود لو كاش عرالي أنكوش وجيء ما له حقيقي دبر كي يسادو وقولوا فتوه وح سالم أرد كاظم بقهرن تصادو داري سيسد شيش كوت ثم لا ينصر الله يرمى هيك أنت دبر كجيران أي سادني إلي في لي وتعالى شيطان كدايانو بريبانك إني عرما يهود ويجارهم إلهي سبحانه وتعالى وحالة لازمية عليهم دشرة وحاجوب تقوى الدلته دل أيه إلهي سبحانه وتعالى دشرة وضيها أينما توقفوا مالكسة ويجوغان الدون كمالكسة ويجوغان إلهي سبحانه وتعالى وحاجوب بلنقال من الدلين ايو ما حيث تقول علينا إسلام كي وحد أكتهم كصة وإسلامك وحا إيوه إسكو الصميين إلهي السلام أبلا قاضي يساء ووحمي وهي حقيقة إسلامك وحا جبيه وحا وقوين قع نهار السلام وحا مالك إياني إسكوري مادان وإسخلافان كي سبحانه وتعالى ورهيث وخائذن كل ميوء وكل مدون اللي يري أي كوكرة تقان رب سبحانه وتعالى ودلينا إيوه ضربوا الله ياره عليهم يهود الدشارة أذلته وإت أدان حب كلا عليهم إلى يوم القيامة ما يصوم سؤال عدا إعلان كسب حي إنت جو إلا قياما قال يفهم مرة البقصة دري يدرنش السؤال عدا هذا مرك وقت يال دعوة يعني دك الدشة كريج ساجع أو يتربى صانع دلوق الإسلام في تفسلان دوحة الإسلام قسمين وإيوهوب قديم سك جبينه الله عليهم inta soo la waxa joogta koo la yeelay adilla dulifoyo ayna ma taqtu meerkasta jooganba illa bi habl min allah in ay ahdi ilahi haystan iyo magan gari ilahi hay saka sayu habl ma nasdaq iman gari mooyin in dad ay ku tirseen oo iman magan u yihiin mooyin ala subhanahu wa taala wuxu yin meel kasta joogan waxi laga oo xaqaran oo wax dilooyada waxa ay hadan hay waxa lagu qotayno lagu sameynayaan شلام shalamo daday inay سبحانه dad ay ku xireen oo ma wada dhici karaan noloshaan oo jireen oo wax iska celiyaan ilaa inay dad ku xireen mooyeen gaalay qey iyo iyo والسهر بشكل سبحانه وتعالى إلا بحبل حرق إنا من الله وحبل من محر على الحق فسرى من الله ومن النظر وإلهي سبحانه وتعالى حق يسا إن ومغان قريقها في موين ومغان صبيعي المخضان الموين أما دبعي المغان ويهين هذا مغان ويهين جاندة ما رأيكم بمغان ويهين يا وكاته هو المدقى م... مغان تودكجلان الموين وصدق القرآن جدعي وحيسي قتل اللووز كاليساس وقريو ويبقى عليه سبح ووضعوا مروان وحي لنقدين بغضب من عرقه من الله الى حقيش كااتين الى مروان بو عيسن وضروا ضحله يري عليهم دشودا على المسكنه الفقر هنا دت فقراء اينا وحايتن اي مروان بنت فوده لا يري هذا وحال مرار ماطلع دد او هي جوده ويلكا غاده وكاسوا ذاكود لا ق او ان هي خيستان درتن مركا ما من الناس وهذا ما رأيناك وحقوا إيه إيه إيه إيه إيه إيه كوياكا مكافوا السيئة ورقوا على أي سيئة وضربت عليهم حاليا المسكنة الفقرية دشرة والليارين ذلك إن أين النولان كريم هو الدوليين يهيد إلا إن ضد أي مقانويهين إلهي المقانويهين إن إلهي وعراضي إن دشرة واللياري فقري ذلك أنت صلوا حي قدر علي, بأنه بيوم ذلك ذلك علي بأنهم بيوم كانوا حي هذين جبت كويهن جبتين ويسجد جبتاه ويهن يكفرون فوق كفرية بآيات الله آله إليه سأهادم بآل سهان وتعال ذلك بأمر ذلك الطابط الوحدة على صور شري وحقد علي بأنهم بيوم كانوا حي هذين يكفرون فوق كفرية بآيات الله ويقتلون واللين جلنا عاد واهد علم بيات بغير حق عبدالله مسرود ميكاليد من قصير يقول ما لم يكن يحدد لهم صدح بقرار النبي صدح بقرار النبي ويقصنى انبياء بغيرها الهي ايديه انت ذلك وحوحة سؤول على صور بما عسو عاصنة الهي عاصنة وكانوا حياء عالوه يعتدونك وحذود الهي تلاو إلهي كوان حدس الحينول ليس ما سوى ويهود كوه ثمان اسكون من هالدمانتو هوا يلا أنا فوق أروخير على جهري من الكتاب وحكمي راح أممته كوه هوا يلا ثقة أممته إلهي سيد الخير إلهي يطلونا كوخ اخرين ايات الله ايات الى الله او قراننا انا الليل هينك سعيده والحلم يجدد سنتليليه وتلم بعاتك الاخرين كونوا عساكم اذا كوخ يربهن نقطه دي واجري ويهري يهري يا ادرين السلام 10 كو جن لو بشره كمده ايا كان غارنين لكن رغم باله مضبط نصان لكن رغم هرهي ترى لهم يا مؤمنين مركب رب سبحانه وتعالى هو لما انتظر معه كواسنا الهرية ليسوا سواها يهود معها كواسنا حاجة قال نماذا عرض الهي دول جاء واحد الهي تصور رمي لما انتظر مو ورش النوت من اله الكتابة وحاكملها أمة قرحة وقائمة تاجا الهي طيقش كتاجا كتاب كالهي كتاجا حق كتاجا يترون اخرين في أي ايات الله انا اللي ان اليم تعيش ووم يسجون سلا تلي بيت كذنو يؤمنون ويفميسين وقعدن بالله واليوم الآخر ويأمرون ويفلان ذلك بالمعروف وينهون ويفلان عالم كارف ويصارعون في الخير خيرك ودك وورائك من الصالحين بالله سبحانه وتعالى قوة وقوة جنادك جريتون صالحين تكملين وما يفعل روح السميان ومن خير خيرة فلا يفسروه لغير معي لو يسيم هاي أي الله سبحانه وتعالى والله علم بالمتقين إلهي ذا علمه له ويقان هو تقين, تقين. إلهي تعب صلى يا ربي سبحانه وتعالى وعد في جموه في المطي وقبل أن قال لك تقين إلهي ويقان وعي سميانا فلن يكفروا وحخير خير موايا لا يقرم معي والله علم بالمتقين إن الذين كفروا كو قاروا لن تغني عنهم وحبقوا ترميسوا أمورهم فرها ولا أولادهم عرور فاض من الله إليه حقا تسي على الفيستة وقد ترى ميس الشيع وأورايك قوى جاردها أصحاب النار وهم يقف فيها نار تلحي إلى خير دون كواري أنور وتجريم لمن محي من النور جارده سيد الظلم إلى الله سبحانه وتعالى دون كنجمة وقرية منك يهود وجارد لو يكفن ينا وكذبذي صدرت بولاه جارد سبحان الله كذ وادونك خراب على السبضارب لكن كلك ادون كان ايات جنواه ووحنا اسلام كي كان هاي شيء تي وله كورما يعلو حوي إن الذين كفروا لن تغنية تأخذ ما يسروحه ترمي سعانه يرا حقور أموارهم ولا أولادهم من الله إله أقابس ادونك يا آخر منا كذ علميز وأولئك أصحاب الامتاخر مطالبا أيضا تقول وحا يدخين أيام وحول الميديهي في هذه الحياة الدنيا كما طريق يحن سيد فيها وحا ضبايشة كدع جرى. سر قلوك قلوك أوتر بانده بيرهب باب يوحوك وبيوس سردك وحوكو أصابت وحا يحا ضبايشة قلوك وانطان حرف قوام داد بيرهب داد كاسو ظلموه انفسهم إلهي عاسيو القابسي لو أدون كان ضغطكم ما تدعروا مجالكم ما إلا واحد يوقف كسب وما مع عصابةكم مصيبة فلما كسر يديك الضغوار على تواه الضغ شقيستم هذا الضغوار تواه الواحد شقيستم هذا الضغوار تواه الضغ شقيستم هذا عصابة الواحد ضغ شقيستم هذا على ضغكم اسمعوا ماشي ليني من واحد ضغ شقيستم سعران سوسع تواه لا اسمعش ما كن ما كارثة ما عش dhaawada duushka caara waxa ku weelay isaa ku sheegay subxaana wa ta'ala inay quraan jada si ay u qalaayeen waxa iska xeeyn kare inay lugta duushka caara ma wax ka saara oi dhaahan saan radmaya haddii wa ta'ala oo wax ku islaam ka lama ee kibir ka badnaa ee hay'a diislam ko dhawala joojiyaa yaa ka ma ka islaam ka ilaahay caasiyan waxay noodeen ku gaalada hoos galay oo u taraysay wax u yeerisay oo kan iyaga ku xirmeen dhe waxa uu isoo haysaa inuu Soomaaliye meesha ku kicinay marka sadar wayna yaraan way waxa uu iyo waa u jiraan gaaladoodii hay'adoodii iyo وجد أي كله جنو إلهي بين أقوله وأكو بين غصة سرّان جاهدو خير اللي ما جعلوه جالس جاني أبتو كلام ما جعلوه أنا أنت على دبوس مشاكل إياه بلايع يكون اي حد جتاه بيجعلي مرت خير كلام الدنيا جاني وحوي وجدة يدناي فشنا يوم سكر علينا كوفشنا باي كوفشنا مكيا وحن وحرا وكوب كريه ومركب على أرقام إيش هذا وراحوا كوب maski islaam qoylay subhanahu wa ta'ala ka jeesay oo iyagii wakaa tala saartay masarax badan ayaa ku burburtaa way wuxoona hadaan u jeedan bay tayo iyo asay subhanahu wa ta'ala san sarbinaa shay waakeed ko wiilay ween kaan makrum bay kamta ay wahan marka ruuxa muslimka hadduu wax dhiixiyo waxa uu keenaa waajibad keenisa naftaad ilaahay ku samar jeexi roo harab badal boorto wixii la doho kalaa ugu tagay sa samar jeexi iyo qowo harab tirab badan badeli ta qiyamada markii qorada la soo dhaweeyo boori la tirtiro oo guri la tirtiro qorada ay soo dhawaadaan salaadaha في هذه noqonay iyagoo marka maxay ka eraya Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo rumay ma talo قالوا آدم ظلمه دوايش دو أصاب أصاب كذا عذاب أسيب تي حرف قوم بد بيره بد كسب ظلمه أنفسهم إليه عسيب إلين واحد دون كان كذا عذاب جيران إلا واحد وكسب طويل ku أقول لكم إنه وكسب كاو هذا مال عجس تي وكسب كاو أدوح عنهم كودة وكسب كاو واحد كسب كودة وكسب كاو لا تكسب محيط بئرتي و قباب باله اي سوغيين نيرهيدن درمهم بلاي عاسين فاهلكته و اي ترتباتي جدي جيدي داويش قاو و اي تبا بايبسين وما ظلمهم الله هو الهي الصابر او بايبيي الهي مجني ولكنها ولكن كانوا هي هذا انفضهم يطلبوا ولكن انفضهم بيظلمون انفضوا الهي مجني سبحانه وتعالى عسيانك marka gaalada oo ka wax ay bixinayaan wasaaso kale waxa ay ilaahay horiisoo u tagay oo tagayaan maalinta qiyaamada waxaa ka sareeyay bixiyaan wax buura leega daybixiyan ya ayuha alladiina aamun ilaahi annadigaa takrimayow laa taqidu hakayelanena fi tan saahib haase min duurikum gaarow suu an mu'minayn min duuriku waa mu'minta waxaan ahayn hakadigan saahib la yaalunakum idin ka gaalin ma hayaan wa gaalada khawaran fasadi gal ka والسودة وجهة الله سبحانه وتعالى خلاص وخساد إيه بربر. إيه أيه هي بربور هي مشاكل أيها إذا قدر عيون نضج قال صاحب كذا كذا ودوا قالوا وحجعين معندهم واحد إذا نبيو نبي ترين الجيل إن بلايين قدر عان وأبارة أيضا هي واسم عذان واسم ووكا وهذه شرك و الظاهرتين البغدار عرى كالظاهرتين من الفوهين أفكوا دو أفكوا دو عرى كم وقت و هذا الناس كلمة دي لقوده هو قوة مركبة لدقائق و المقريان و فعي كيسراني البعلان لقصة الصالي فعين بدلا لقام مقلاو الساعة سبحانه وتعالى عرى أفكوا كان marku afaran saani weereeyay midii imma macna way ma macalifad baa leeysi kamera ama annagaan la jiraysan ama irhaayintada jirays laakin mal dhimaray dadku waa labada ummad ee annagaana soo raaday cid dadku waa la dagaalanyay markaas waxa jiraa dadka ba bilaw wa ka inta aqro balaay ka sabaxda waxaadoo arasho ugu jireen wa ka soo fakkadan hadda ruux islaamka iyo diinta yen naciibay waad arkaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo saaray taqo akisay ka soo baxaan wixii arasho ugu jireed diin naciib sala naciib marum إلهي سبحانه وتعالى ta'ala wa qad badat wa yi dhahir tay al bagdha wa ara dhahir tay min akwayn afqadi ka dhahir tay wa ma tuqfi wa haqira na suduur hun ba akbar wa afqay ka shagaayn ka way saas allah subhanahu wa ta'ala ilaayge abuuree uuga eh waxa qalbiga ugu jira ogaa iyo waxa yihiin oo dhan ayaa sa inoo sheegayo waxa qalbiga ay gaaladu ku oo oo ayaa قد بينا هذا دكتور مؤمن تدين وايدين عذين لك مؤمنك على الآيات آية هي جبان ايدين عذين ان كنتم صعبت هذه كفوة جرمني للعقل ايدين آيات قديم عجالة وايدين كفوة ما يقول الله سبحانه وتعالى ايوه لا قرط ايوه وحيد يسأذن عبي يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة صاحب فوسع السماء ومن دونكم غير كنوه روح المؤمنين صاحبها كذلاك لا تصاحب الا المؤمن ولا يكذعمك الا التقي حتى كذي الاسلام فاش قاوان لوغاي صاحب كدغتووي كوغالاس كدغ المر مع المر على الدين خريري برسولك فيان در حدكم من يقات والروح ولدين صاحب كيف شوو البايس كفير قدو صاحب كدغ انا مفاش قوب بلاي اد كدغتو صاحب سيك قرينا نو سوا كوبانت قيامنا الى سبحانه وتعالى روحا صاحب كلاتا اولو سلوو كينى ادا ساكو دمتو غا او جعل ووكاس لا جوغو <تصحيح> bidarata la ya'luna kum bi alah subhanahu wa ta'ala لا hidan saheebka uga diganayn la ya'luna kum kaggavin ma ilin ka gaayimahayan khalaayni fasadinagum inta fasad kimiyya dibkinu ka shaqaynayo so islaam ka soo gudderilaha oo kara googeyin laha oo kaaso boontaa ka shaqaynay fasad kaas ruuha saasaha uga diganaysu wudu wahi jicayni ma anitan wahi dadayo dibaatada in jicayl gal ku u jicayl انت انت الى تكود حجتان او اقوهر ليس انت او ارتب لنكم او ايسا او اسكوهر تماددان او ساسي جعلهم عليه سبحانه وتعالى بل هاي ايه انكم عليه قد بدت البغضاء من اسواهين وما تخصي سدورهم واحي قلبه كواهي ستاني اللا ابقى ققر سنيان بار اكبروا كسي واحي مبجنة جان قد بينا الى آياتي قد بينا لكم الآيات آيات كبان انت إلهي بصرا قليل جوريا صوي إلهي نبوشة كنت تعاقضها ده العقل جدي ها أنتم أولاي تحبونهم ها أنتم كونوا أولاي كونوا تحبونهم قاج عشي ولا يحبونكم يقول إذن ما تجعل وتؤمنون بالكتاب كتاب قبل ما ترون يقول كل ويبينيني وإذا لقوكم مركة إذن لكم المان قالوا وحي لهم آمنوا وإذا خلوا مركه استل جار مقدان عض و يقينيا عليكم ديشن ان ارى فرح فرت شي من الغير مع غير عرف دفتر ايدين عريتين قل حتى موت بغيركم علينا كنتا ان تسوغتا تسوغت حداه واحد ترادوا عليه الي الي كنتم الله ينجي ان الله انه عليم بغي بدا تسدو ايات كن وعجائب و فهم بدن يتبد بدنيو كد بدن بيسلامو اسلام الله السلام يا مالنكا اي سوو دگین يا مالنكا وا الله سبحانه وتعالى گانیس کومدیی حال کا ددکو مروال سبحانه وتعالى اوہی اوعالم الغیوب وقتگا ای وقتگا ای وقتگا ای کسی دنبیو االله سبحانه وتعالى و یؤدگ یواینعانی سبحانه وتعالى اسلامک یادک مسلمین تا وجعلی دینتی سایو جعلی ددک و رب سبحانه وتعالى ولم يقول له علينا من كوك النعوة قال إن أعضوك الجعلات ها أنتم أولئك تحبونه قال لاتجعش المنافق وجعش قال توجعش ولا يحبونه مع أغلب هذا الروح كوك النعوة وهو لبقال إن أعضوك الجعلاتون سيوا كنعجي وكافر انت بحروق وقضي سوق باب بإنلا وكاسل السلام كذا صار له قال لاتجعش ولا أميني صحيح والصلاة كدقاني وتؤمنوا بالكتاب كل كتابك دمان بكر ويشنت إيابنا دمان ويباني دي وبإذن ساكننا عين كتاب فيني أقليل إنها أكرام في إلهي إذهي شتان إني باني دمانت طعم إذن كنا عين وإذا لقوقوا ملك إذن لك المان قاروا عمنا ومرافقين وحيدا المؤمنين سيؤمن كتغان عليكم من الغير على درك والموت من الله علیم بيت. ان مصصكم هذا اذا انتهى حسنة هذا الخير الشان حسنة هذا الشان اجتماع هذا الدوب الطاع كرانتان ومذودان هذا إلهي سبحانه برواقينسي هذا أمن الشان هذا عظمان الشان هذا حسنة مرعي دون الشان تسوه يويس فما ينسيه قلبه وانت صيكم سيئة هذا اذا بلا يعلم كل عرف كل يفرح بها سيئة لا ان كل وين تصبرون و الي هداك صبرتم قولي سبحانه وتعالى تعيتو كصبرتم او ادكتسان او معاشله يو كصبرتم او قدرك الالهي و هو الالهي انكو كصبرتم و ستتقولوا لبد هادين كيل الىنا كعبستان اقواشين يف لا يقع الصه لا يضركم جالبة لا يضركم لا كيدون الا والله حد لين كرهه عليه سبحانه وتعالى الى باذن كل حين كان مكرو من تزول مكره انت لك اي بورها دقاجل لها بابيل يذولن لها الى سبحانه وتعالى يكذن دون تورد بيو هيك كنكوني وان تصبروا هذا صبرتان لا يضركوا من اللهم هاي الكيدون بقرطا يشارقالكا يبرايرا يبين مليقيان شايا ننكلم هاي ان الله بما يعمل ومثلت إله إلا وحي السمايين كواويو كعينة إياه إله إلا موصى يوحره إياه لديكو علم بلدا إله إلا كموصى حقوكو علم كلما أوقدوا النار إلى الهرد أطفاء الله واذكرنا بالله إن هادت ووهر الوقت يا غداوتا بقالك احد ياهلك نكبر الله وانا إلا بمات الميل كله والكل وقته غداوس عالجرماد، ميرك كجر الوادي، تبويه مم. على الديارناية المؤمنين مقاعد مكانذي، دي. أيدجي الهي، و... ااا اي... كبر على من هاي، على الديارناية مقاعد للقصاي اللي يجي القصاي، حنيرها وقول الديارناية ساق وبوصة وقصناه يساني، هني عناء الثلاثين جها، والله هذا غورهم، يد وقتي طائفة تانية اللي وقحوا وومنكم بذلك ينكملها ان تفشى رهي الى فرق ويبان والحال الله الهي وليه ما وليه وليه للناس ولي الكوانية وعلى الله الهي فليتوكل المؤمنون بعد من منكم الهي ترصر قالوا منكم الهي ترصر اقتراض هذا ينكمل حق قدر يوحي الهيستان الهي سبحانه وتعالى انكم الهي نصرين هذا ينكم الهي عسن قالوا من كاته المثال التيري هي تيري يهبك الهيستان انه كيري هيكور سبح هو مركم مرك الجالد تربلا أركان صدحكم بها هي جنة هي جواكم صدح, صدح بقولك صار بانتهى صار تذاب غنى صار انت ساكت مركم غير لهن عين كريمات كن مقن مركم ما ينديعنا إله إلا سبحانه الصغير يد وقت الفصل همة اي ضنتي صايفة طائلة وكرهات ومنكم بدين كن كملها وممن تكملها نحيدون أن تفشل هنا في رجوعهم والحال الله وريهما إله وري ولي. ناصر وعلى الله فليتوكل ممن أنتم مركزت وقتك السب فليتوكل المؤمن إلى ترى صارتم إلى كفر الله نسي رجيس سبحانه رجيس تعود إلهي سبحانه وتعالى رب أذب إلهي عاصين إلهي وقوعه إلى ينصلكم الله فرق عليه بالله إله يدينه ليا واحدا كعد كان ملك ولا قد سركم والله قد سركم ودينه لي الله وإلهي ببدل وانتم أدلة يدين كوير كلا مغير طيب بقول كنت ايه يسكوني مادانا لابا فرز كريه ايواتاني جيه ايواتان اوحي اربعة مسلمين فرضونا الانتقنك وفرضها ايه دا لابا فريحة ايه وانتا فرز بيواتان لابا قلق وفرضاه دي جيه انت ايه يديه يديه. دا فايهادو غبا واناك وما يعلها بيواتان انت فصاصها بيلاه حد انا فصاص بيلاه ينكون ان عضاء الاله يعتى علي ورقا نصركم الله بالبدر، وأنتم أيدي الذين كرت رجال، فاتقوا الله إلهك عشرا، تقوى الله سبحانه وتعالى، لا علىكم تشكرون سألوا شكر ذا، سؤالينكم يا إلهي سبحانه وتعالى إذ وقت لي أي إله إليني تقولوا الله النبي إلهي سبحانه وتعالى المؤمنين، على أن يكفياكم من يسعدكم في الله أن يمدكم إن إن زيادة إنكم كون ربكم رب جن لثلاثة آلافين. ومن المرايكة كاملة منزلين حاليا كل سودة اليو الصالح اللي اندقان كلي ويير نلوك imanay فاسا انا دعليم فرقيش الهي ادبري ولا عبصري ووكار انتو اكاطي ولانا ماكو يسود يعني المسلمين بيار ماهي انتراضوا واي ياريك حتى هوبك ايستان واي يارا فارده اصان شاقنا اللوهي حابي احاين قيلوا واي يارا داد بلانا واحد سكجي ليهو هبا ان سودك ديو وحتي عنو اذنين كس نحصل فينا أياد بوبر إلا الله إلا هذا إنسان ما أنت عليك إذا الدنيا مرة من الوجه عبدي من هاي سك عنتك كر وتكلعي مرضي كم عظيم كيفش اسمه قط إلهي سبحانه إذ وقت يومئليه اللي تقولوا أتقولها إلى المؤمنين صدقوا الكيسون مؤمنين تمهتقولها على يكفيكم يعني إحنا نكون في اللين أن يمدكم يعني كوزياديو أو إذا نكسر جمر الله ربكم بثلاثة آلاف من أمير ملاك وربنا كل سود جينا حاجة سما الله كأنك بلا وإذا نكزيادينك بلا ها وإذا نكزياد أن تصبروا هذا فلتران وتتقوا إياك تعافى ويأتوكم atakum ay gaar deen yimaadaan min fowriin saacadooda min fowriin aradooda iyo halga ka soo baxay arbardarteen sawirkan dad iska kareysa waxa kara karkooda saacadan haday idin yimaadaan adey arado ay ku yimaadaan min fowriin arado haday idin ku awamee fowriin saacadii haday idin yimaadaan haala eettana yimidku shan qul oo maraayiga مصمم على يمقو على مظله هر... لأ الفش على ما لك أحد بدر وحيوة على عدن ليه ما لقيته فردته الصوت كله اللي أعرفه المغرية أقدم حيزون سيمار المقارنة سكوري أي المغرية روح كارم صعو النخاب وقال الله يو قال يعني عيسان إنه مسمى الحيوان بعياه فرت نبيال كونا وقذفوا غبصا بلا سبحانه وتعالى وكبير قرمان اياه ثلاثة الاث ولبا ان تصبروا هذا السن ينشان الصبرتان وتتقوا اله كعب ستان الوضع صخير كاللقوه الى ايا النصر ويأتلكم اي جارة ان من فورهم اعظا ان ينكسوا الى مادان من فورهم ساعتهم من وقتين من ساعتنا داين اياه هالا اي سنة يمددكم ان ينكسوا الى ربكم ربكم بخمسة الاف ان ينكسوا الى قرمان اياه ومن الملائكة المصور ومدّ عليهم الله إلى نصف مائة قرمة إلا بشر لكم بالشعر يدنكم يدن بالشعراني يومين حصول قوة بالشعراني واقوم ملاك واقوم واجفيف الكاذب العذان الكاذب أبو جال وركب نل تروح ضعف الله وإلهه و غورمكاس مرايت المسو غورماداي الا بشره بشاره مويين لاكم يدين كوين بشارهين من و خدمتنا ساي وخاسسو قلوبو قلبينا بي غورمتاو قلبينا سو الدغو مركو رسولكو اوشغو يماي باثنا خلاص افسي ذاكيكو بابلي ومن نصر اي هاتو صره سبحانه وتعالى الضون سين كون جون بو باسو بابيل اي و رسال الىو يالسم لا يدين بشاره او قلبينا دوو عشدو كباو ومن نصر هيلين ثم هي الواحترم مجر الا من عند الله الهك اكثرك هذا الموت قال غانا يا وقتس يا بنيان هذا كوسو هليان لكن اله يقول سكوي لا اله كله جن اله كله جناي واكوبد باين كرمه تسع عليه سبحان ومن إلا من عند الله هي هاني هي إلا إلهي نموية. هي من مجرم كإلهي. يعني. يعني العزيز غارب كهو. يعد النصر من نصر منا كد منايا نصر أو كون لهي سمة هاي ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبلون فانقلبوا أمتكم بالله إله وسديم كسب قر مراية ليقطع سو إله أجو طرفا كح أو من الذين كوي كملا كفروا جارين أو يقبلون سو إله أهلاب فانقلبوا أو النخلان خائبين إيوهم جو إله ما كقى هلك يمد يبغو وحي ربين وعي أما إنه بابيو إلهي الله يسوع فنانو تعمي إنه هم جوي إلهي وس إنه كسر قر مادي ليقطع سو الجوي مرايته حي نكتم ليقطع سو إلهي الجوي وأقول له يبغو يطرفن قاع ومن الذين كفروا سو كلا يريه ويقابطه هلك أوجهره أو يقبطهم سو هالعب وفين قالوا إن غلام خائبين يبغو هم جور أوشئ ربين ليس لك من الأمر شيء روح مركز دعائي، ورسوله صلى الله عليه وسلم لو جيسيه قنوة رسوله مركز أولها كامل وحيالها ويه كيف يفلح قوم شجوا النبيه مركز عليه سبحانه وتعالى يودد ضنعت قوي جالد أها أيها المسلمين نقول جالد إسلام كوجري مركز هابارين بارين رسول قوه هابارين سلام الله عليه سلك من الأمر مخلوقا يمام القول وكلا دونين لا قال لمن غديلا كلا دونين ان اله يسمع كل اله, يزمكو إله, إله او إله ليس لك من الامر امرك مامك تدبير كمخلوقك كاغ مسناني وكبير الشيء والنبي محمد واحد كولاي او يطو ان هذه ثوب كلا عليه ان اله تقبل او يعاد من كان كان رسول الله الى النار غير كان مركز سوبري سبحانه إلهي يتوب عليه إلهي كثر الضاري إلهي كثر أقربك رضوانه يتوب كان فهو عديه من إلهي علابي بوسن إلهي رضوانه يتوب كان فإنهم يهود هدر ضارمون لكن قالني ما ذكر محمد الله يبقى إلهي يتوب كان وله إلهي إلهي ووله ما خصموا السماء قال يا جارك الله وعد يا أخويا مسلم كاه ايمان إيمانك له إيمانك سيو إسلامك سيو طغوا لسيو وكى قرانك فانسي الله سبحانه و تعالى فضلا روح ال ال حق ال مال ال روح ال ال جماعه ال تسليم ال روح ال ال يرسال سلام مال ما ال ال ابو ري سبحانه و تعالى اسغا مخلوق ابو ري اسغا ما مملكوده اسغا قوتشني ولله ما في السماوات وما في الارض يظهره لما يشاؤ رفض دانه ويعذب ما يشاء هو على بقودانه وقال مولاي كذا قال وكذا يقولي به والله غفر الرحمن إلى كقال كها هذو طوتك أنا وكانوا لاقين حرسنا أيها الذين آمنوا إلى رسولك دكتور و لا تأكلوها عينا أربعة أضعاف حراي سامض الله مضاعفة و جاهل يسوى دين جيرانه من كمري الدين لا سيا وقت لاق وقت هذيل لا عطوا ولا قدرين على أي وده قالوا قدرين هذو عذاب كبير دايمين، ثم لا تكنوا كويش على أيام مسكين، ما رول بقول شيء مرك وقتي جهارف هذوب بهون، مرك لا تأكلوا عقونين، أهربا، أضعفان حياة عند الله لا مضعفان، سيل الله ويورس البرصان، واتقوا الله إلهك عبصار، أحواشنا احواشنا أهربا أيوه وحول بور إلهي وعبصار وإلهك عبصار لا على خمطفلحون اللي ما أنتوا الجناح وقشان، إلهك عزف وقشان، وناتو بذل، النار النار كإلالية وكعصر قال الله في النار وعدد للكافرين قال الله النار u اي اله ادي يالي وابوري قالتو والنار النار النار قال وابوري حقرين عدادة اسلام كتبه عليه سبحانه و سعال وحقوب قلينا في عشن هي اقواش هي كسف واطعون لها الهي اعطاع والرسول رسول كان اعطاع الهي امال كيسا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضهر الهي والعجي سيدي ككياني قال وعلاكم ترحمون لكي ترحمون السلاة لهم كنا حريفة إلهي حيسي وعشان إلهي أضيعة سبحانه وتعالى رسولكم أضيعة والله أعلمون